ايش ني مشكله في البيوت Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah I'm not in اكثر اكثر حدثني سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من خطاب للمسجد يسقط تقول والله لا هذه تزوجها برشه من الصحابه هذه عاتك. كانت زوجة لعبد الله بن ابي بكر الصديق تمام ثم تزوجها عمر وبعد ما قتل تزوجها الزبير ابن العوام نعم واشترطت على الكل انها تخرج الى صلاه العشاء إلا الزبير أبى فأصرت عليه فتركها مرة أو مرة ثم خرج لها في الليل فأخافها فجح وبعدين عمل لكيه تروح للدار دخلت كيه خايف قال لها شبيك فانتنين قتله خفت فانتنين ورا وفما واحد فجعني أنا ماني قتلك فقالت والله لقد فسد الناس لا اخرج بعد اليوم <تصفيق> سكر عليه <تصفيق> على كل ومنن كان غيور كما تعرف الزبير بن العوام فلقى طريقه بس ماشي <تصفيق> على كل <تصفيق> فلا باس ان تخرج في الصبح والعشاء هذا ثابت في حق النسوه نعم أستر دنيا ظلمة فلا بأس يعني أأمن. تمام للفتنه هذه الاوقات امنه واليوم زاد يعني بكل صراحه الليل ما عادش امن وكذا الصبح الا اذا كان المسجد قريبا وكان الحي فيه بيئه تمام نظيف اما الاحياء ذي الشعبيه تخرجش بالنسبه لي أنا ما تخرج إلى المسجد بكل صراحة الخطفه برشا قطاع الطرق كثر ونعيشه في ظروف كيف أنهك ما عادش يسمح الواحد بشي مرته يعني تخرج هكا يعني الأمور تخرج يعني مسافة بعيدة وحي شعبي وفيه برشا مشاكل ما تدري ما تدري يعني لا نقول هذا من سبيل على سبيل الحرمة ولكن على سبيل الحيطة انت والبلاسة أنا نقول انت ولا بلاصه توا الصغير يلعب قدام الدار ما تلقاهوش تسمع بيه تخطف طار طفل مشي هاكم تشوفوا في القضايا والمشاكل و... هذا زمان هذا زمان ما... كل صراحه يعني غاب فيه يعني الامان فهمت والاستقرار بعد ما من على زوج متر قدام داره على أولاده باش يخرج شويه لبره تسمع كان الخطفه فهمت نعم نفسهم اللي من ذوما اللي معروفين هك يعني بأهل البطالة و وبالجراء يعتديوا على أهل الحي نفسه قبل حتى قبلكي نسمع فهمتني ناس مذنبوا اعتداء على حي آخر ولا ناس اخرين ما يعملوش مشاكل في وسط الحي عار يعني يعني توه ليه يعني ما أتفهم أحد شيء يعني ما ما فهم أحد شيء يخلي الإنسان آمن بكل صراحة نعم عن سعيد. الله كما وهي من اثبت الناس في عائشه اثبت النساء في عائشه هي عمرو هذه بنت عبد الرحمن ربتها في حجرها وكانت ثقه مطقنة في عائشة خاصة يعني احنا عنا في عائشة ثلاثة معروفين عروة والقاسم بن عبد القاسم بن محمد وعنا عمره هؤلاء اثبتوا الناس في عائشة نعم كتاب القرآن باب الأمر بالوضوح يمسى القرآن قال حدثني يحيى عن نالك عن عبدالله يبي بكر بالمحافظ يعمل لحزم أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل لحزم يعمل لحزم ولا امرؤ المؤمنين رايح من المصحف احدا باللاغى ولا على وزاد من هنا قال امرؤ ذلك رحمته في اخريته ولا يقرا ذلك يكون في يد في شيء يدمج به المصحف ولكن ذلك لمن يحن وهو غير طاهر اكرام القران وتعظيمه قدمت احسن لا يمسو يا عليه في فيفصل فنفس المعنى وان جميعنا لهذا فصل وعاد ولو حدث النبي عليه الصلاه والسلام على فيا وقال منتظر الله صلى الله عليه وسلم رجل عظمي مشتيا النبي صلى الله عليه وسلم يرده عنه ويقبل على ذاته ويقول لا أفعل أنت تقول على العزيز الله صلى الله سأل لا الله صلى شيء ما ينزل في القرآن فما نشيت أن سمعت فقلت الله صلى الله عليه وسلم فقال الشمس ثم عن محمد بن بن حاتم عن أن الله يخرج فيكم في, في, في, في وبذلك و... سم الخوارج لقوله يخرج فيكم قوم وهؤلاء المرادون بهذا الحديث هم الذين خرجوا على علي وليس على عثمان تمام أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بغير الهدي، فأثاروا فسادا عظيما. ولا البقرة كان عندهم الحايد تصلّيهم، حايد تصلي من جهلهم وقلة معرفتهم بالسنة، نعم. وأسقط الرجم على الزاني المحصن. ومنهم من جعل الصلاه صلاتين فقط الظهر والمغرب جهل وكفر الصحابة وفعل ما فعل نعم ها ها ها شبك وين أي ممقتة هنا لا. عن عبد على من فيها <تصفيق> فلما صار اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يتع... باقي ثماني سنين يتعلم أحكامها مش يحفظ فان شكول لي شرحه يحفظ فان بقى... مش يكمل هذا القرآن مش ثماني سنين يحفظ فالبقر مش صحيح أي باقي تمام يتدبر أحكامها ويسأل عن فقهها لأن سورة البقرة كما تعلمون فيها فقه غزير من أحكام الحج والطلاق وغير ذلك والرضاعة أذكر عليه الشأنه ثمانية سنين يتدبره هذا موصول في غير هذا السند صحيح في بلاس اخرى نعم أدلي لهم أن سجود القرآن سنة مستحبة وليست واجبة سجدة القرآن ليست بواجبة نعم والأفضل إذا كانوا في صلاة أن ينبه قبل الشروع في قراءة سورة فيها سجدة وأراد أن يسجد وليس كما يفعل البعض يقرأ يقرأ تسمع كل إمام سجدة ما يفهمهوش سجدة يقول لك شكو اللي قال هالكلمة فمن لولي نبه. نعم ملولين ب هو مرة الماموم و... قال سجدوا للامام مسجد في السنه مستحب هبطوا الباقي للامام وقفوا وصار ما صار في الجامع ماهوش منسقين <تصفيق> ومره ومكطرفوا الم... لهنا المحراب يخلوه كيف ساعات الصف يقطع المحراب هذو ما سجدوا من غادي واقفين مروش للامام مغطي عليهم المحراب فريق بقاء كيك وفريق بقاء يسير ماذا له؟ قال على الذين على عن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 يقول هو الله مرات ويأتي غدوا لأصحابه وختمت القرآن ختمته في ليلة واحد. هو يتحيل فهمتني أنا تعني. لا تعديلها في القراءة في الفضل وما كانت هذه الصوره من أحكام التوحيد ومفهوم الألوهية وغير ذلك نعم <تصفيق> السلام عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ربنا الله احد فقر الرسول الله صلى قال ربنا انا وليك فشيم ان يكون صلى الله نفطر وخليها ذكموه مبشرته ورب نول الجنة من غير ما نقول قال فأثرت الغداء فانت يعني أول الأمر كي ما تعرف أهل الصفه كانوا ما فهم أحد شيء والفقراء كانوا يبيتون في المسجد ثم لما بدأ الغزو فانتين وبدأ الفيء يأتي والغناء متأتى فارهدت الأمور فانت نعم صار أبوه رير من أثر الصحابة من بعد وكان يبكي على تلك الأيام يقول محلمك الأيام القديم نبدأ جيعان وتعب واللوف فماش ما واحد يستدعيني شفتوا كيفاش <تضحك> هذيك خطيب جمعا يخطب يحكي على الايثار قال الصحابة كانوا التمره يقسموها تمر يا عمي واحد دروه في راسه قال صار الهم من بكري فيهم اثنين <تضحك> مسكين هذيك افهمهم من القصة الكل فهمني مخه كان ميزيريا فمتي وفلوس ومتفرهيدة و... كمّل كمّل لا في <تصفيق> على السماء Eu vou te meter na minha tua cara. Eu w jego daje sęła, sęła, a w słońcu, w ciepłym słońcu, w dniach, w dniach, w dniach, w dniach, tajibę Nie. Mm -hmm. خاص به هذا مخصوص في حقه صلى الله عليه وسلم أنه غسل في ثيابه واختلف الصحابه في غسله فمنهم من قال نجرده ومنهم من قال نغسله في ثيابه حتى نام الكل وسمعوا صوتا في آخر البيت ان غسلوه في ثيابه فلا يدرون من اين جاء هذا الصوت وعلى ذلك اجتمع الصحابه وغسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم عن محمد بن سيدي عن عطيه عن صبي انه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته من ذلك في لا شيء تقول فقط في العدد أن تكون وطرا فقط أما كيفه ما عندنا شيء في الحقيقة وجاءت فيه زيادة هذا فجعلنا شعرها ثلاثة قرون هو ما عملوه مش سيدنا عليه الصلاة تمام فهو أمر بالغسل ثلاثا أو خمس فقال جعلنا فيه شيء من كافور المهم فيه مادة هكّة يعني تخلي ريحة الجسم متماسكة تعرفوا الميت تتغير رائحته وخاصة في تلك البلاد نعم أنا عائشة نبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول نعم ذاك اللي تشوفوه تول ميت يضغطوه له على كرشه ويقدموه دز... هذا كله مستقرأ يعني ما هوش هو السنة لكن لا بأس به تمام خاصة اللي يموت ويأكله وكذا فما فهدس بش يفرغو له كرشه تمام ولا اللي تلقاه مريض ومات من عملية فمت يحطوله شيء فمت بارد باش ما يتغيرش خاصه أن يبدأ مفتوق ولا مشرح فهذا كله لا بأس به نعم على حسب الحال وإذا مريض ومعفن في بعض المواضع يتغسل كان اللبس ما يتمسش هذاك تمام عليكم ربما نذكره في وجوه الغسل وحكمه هذا الفق. أيه، امشي أنا <سؤال> من اليمن هذا النوع من الثياب كان يأتي من اليمن. الوحدات <سؤال> الله في صلى الله عليه وجاءت اثيوب بن السحوريه هذا الثوب الثوب لثوب عليه فاصابه مشم ذو زعفران فارسلوه ثم فيه <تصفيق> مع <متار> فقال <تصفيق> هذا فقال ابو بكر الله الحي من الميت هذا للمهله <متار> قال <تصفيق> W tym momencie, gdy w tej chwili nie ma żadnych zadań, to nie ma żadnych zadań, to nie ma żadnych zadań, to nie ma ان تتبع عن جنازة أن تتبع. أن تتبع عندي بالتخفيف فالجنازة،, فالجنازة،, فالجنازة فكله جائز المشي أمامها وعن جوانبها ومن خلفها فلا بأس به نعم كله ثابت ومنهم من فرق بين الراكب والمشي فجعلوا الركبان أمامها والمترجلين خلفها ليس بهذا يعني يقيد هذا الفقه ولكن جائز نبأس به يمشي قدامها وراها ما هو مشكل إن شاء الله تمام فهذه أحاديث ثبتت أنهم مشوا أمامها وأحاديث البراء فأمرنا بسبع ونهين عن سبع منها اتباع الجناس فقالوا الاتباع يكون من الخلف فهذا كله سائغ ونرى يعني أن الفعل هو لزيد وضح لنا الصورة. يعني افعال الصحابة كيف تصرفوا بهذه النصوص توضح لنا الفقه هذا فمشاوا القدام ومشاوا ما التالي ما فيها بأس. تمام ولكن المخالفات اللي تلقاهم يقراوا قرآن مع الميت ولا تلقاهم فك الكره بوحدوا الله وهم من تالي لا إله الا الله والآخر أقرأوا هو الله أحد 12 مرة ذريته في برشا مدن يعني مش في تونس بلايس أخرين حتى وفم لي الشمع من تالي وهو سيأتي معنا النص بالنهي واللي هز الخبز بالزيت يفرقوه في زنازة واللي فرقون بعد في المقبرة وإذا كان عازب فهمتني هذا عبدك يا رحمن قصد فضلك ويبدي تخلف هذا قوليش كونت طلحهم بالله يقولوا لي فهمتني إش كونت طلحة لحكيت أبيه يعني شيء يشبه فيه النصارى وشيء يعني يختلقونه خلقا توه العازب ذا يمين مش كونت طلحة هذه فهمتني تبقى بيت كيفاش تطلع الحكايه وتمشي فهمتني كيف كيف برشا اشياء ربما تمر معنا نذكرها اما مع عجي شيء عجيب وغريب وهذا اللي يستقر عند العوام الغريب توا الهدي والسنه ينسوها وهذه الافعال هذه اللي هكذا تخلق وتنشا وتخترع هي اللي تبقى في... عند الناس فهمتني ما نسوهاش دور هاك فهمتني لا. قاصد فضلك ميت فهمتني تحت التعذيب مزطلة فهمتني ما حبش يقر على حتى احد قتلوه ميت الله واعلم كيفاش ميت فمتن. هما قاصد فضلك يا رحمن من ما الفضل ذوما دي شيطان فهمتني. شيطان الرجل ركع ما ركعه وطلقه أكفر الناس بالله عز وجل وأفحش الناس وأخبث الناس وهما يعني يقولوا هكا ويبدو هذا أصلا ما خلوه كاك ومش على روايك ندور بي حد لي كاك تجي البلدية هز فمتني هكا موجود هز علينا الكازي فهمتني لا يتبعوا لا يمشوا معف هازد فنوف في اي بلاصه لك اخلص البلديه 50 في... تهز ترني فهمت امشي <تكلم> <تكلم> تفعله المجوس هذا ثم تبعهم في ذلك النصارى نعم كما <تكلم> النعي هو الاخبار بالموت النعي هو الاخبار بالموت الوقت طيب نكملها ظومة طيب نكمل زوزة ظومة هو الإخبار بالموت نعم. ثم ابتدعه الخلق فجعلوه في المساجد وهذا ليس من السنة في شيء تسمع ساعات العشر متعة صباح التسعة أدي يعني شفت في الشام في المئذنة في الصوم يحل يقول فلان بن فلان ميت عليه العصر ليس من الهدي في شيء. نمشي. فأخبر صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقال عليه السلام بها تقال يا رسول الله كريم ان نخرج الجنازة من حتى وهذا مما خالف فيه المذهب فالمذهب لا يرون الصلاة على الميت في المقابر مع أنه ثابت صحيح وهو مروي في الموطا وقالوا لما أرادوا التفلت من هذا الحديث فقالوا إنه مخصوص به كيف هو مخصوص وقد صف من خلفه وصلى معه هذا هو الرد لو كان خاصا به لصلى بمفرده ولكن صف الناس خلفه وهكذا يقول هذا الصحابي الجليل وصلوا معه إذن فلا خصوصيه في هذا الامر ومن صلى عليه صلي عليه ثانيا فهذه صلي عليها ودفنت ثم اعاد النبي صلى الله عليه وسلم وانا باس بذلك نعم ويقولوا انه يعني بعض العلم ما نيجي نسماهم يعني بقيت عليهم الصلاه شهر يصلون ويصلون ويصل ويجي من سفره رفولا مات فهمت منها العلم يمشي يصلوا تمام فهذا يعني لا باس به نعم وأجازوا الصلاة المكتوبة في القبور وبين المقابر مع أن الحديث هو نهي مصرح أن النبي عليه الصدقاء لا تصل إلى القبور ولا تجلس عليها فهذا الثابت يعني بالنهي أجازوه تمام وهذا الثابت بالجواز منعوه يعني هذه من الغرائب التي تكون أحيانا في المذهب نعم هنا نعم وربما هذا الحديث زاد حديث المسكينة يعني فيه من الفقه ما فيه يعني وإن كان يعني ما يقول به يعني أهل العلم يعني من الائمه الأربعة فيه جواز يعني دخول المرأة وهي حائض الى المسجد وبقاؤها فيه فهذه المسكينة امرأة وكانت تبيت في المسجد وكان لها خباء في المسجد يعني كانت تعيش إذا كانت تعيش إذن سيجري عليها ما يجري على بقية النسوة اتحيضة تظهر وما كانت تخرج تمام وهذا دليل قوي من أثبت يعني دخول المرأة ومكوثها في المسجد حتى وإن كانت حائضا إذا أُمنا يعني مسألة يعني نزول شيء منها واليوم ما عادش عنا يعني الأمور تنجم نزل تشد تدروح وتلم روحها بتلك المعدات الخاصة نعم وهو مذهب قوي بكل صراحة نعم قال وحادثني عن مالك انه سأل الداشدان عن رجل يدرك بعض التكبير على الجنازه ويخوت بعض فقد يغني ما فاته المال شاء الله